السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم لا نزال نترقب نهاية العالم وننظر في الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم بعضها أحداث أمنية وبعضها أحداث اجتماعية وبعضها أحداث اقتصادية بعضها وصف لأشكال الناس كما قال عليه الصلاه والسلام يكثر فيهم السمن مثلا وبعضها وصف لما يقع من حوادث في, في هذا الزمان كنا تكلمنا في حلقة ماضية في الجزء الأول من هذه الحلقة عن قتال المسلمين لليهود وذكرنا بمقدمة طويلة كيف كان حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان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 قال النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله قال إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود أنا أرحب بكم ونحن نتكلم عن هذه العلامة عن هذا الحدث من نهاية العالم أرحب بالاخوه الكرام الذين معي وأنا أسعد والله بكم إذا, إذا حضرتم في في حلقة جزاكم الله خير ذكرنا سابقا موقف اليهود اصلا من النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما بعد وكيف كانت حربهم بل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن سعد في طبقاته ذكر بأن حليمة السعدية لما حملت النبي عليه الصلاة والسلام في مهده وخرجت به من مكة متوجهة إلى ديار بني سعد قرب الطائف يعني تمشي إلى قرابة وشيء كيلو مر نفر من اليهود ونظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام له أم وليس له أب تدرون والدة توفي وأم حامل به فقال اليهود لها لما نظروا إلى وجهه قالوا هذا ولدك قالت نعم قالوا أبوه حي قالت لا أبوه ميت فهموا به لياخذوه قالت لا لا, لا أبوه حي هذا أبوه وأشارت إلى زوجها فتركوه فقالت لما فقالوا إن فيه علامات النبي الذي يبعث لكن من ضمن علاماته أن أباه يكون ميتا، لكن لما رأينا أباه حيا تركناه لك، فأمكاد وأن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام في المهد. اليوم نحن يعني لا نجهل ما يقع من اليهود ضد المسلمين، سواء اليهود الذين في فلسطين وعددهم قرابة في, في, في بحر الخمسة ملايين تقريبا، واليهود في العالم يقال انهم خمسة عشر مليون ويقال خمسة واربعين مليون هذا على أكثر تقدير. لأن في أعداد من الناس ينتسبون إلى اليهودية فيحسبون منهم وأحياناً اليهود أحسنتهم ليسوا منهم وأحياناً اليهود نفسهم يقولون لا أنتم ليسوا منا فينزل العدد إلى إلى الخمستعشر مليون لإن بعض الناس قد يقول يا أخي حددهم خمسة ولا خمستعشر فأنا هذا السبب لأن ما في ضبط من هو من اليهود ومن هو ليس من اليهود بدليل أن اليهود لما بدوا يتجمعون في فلسطين تجمع معهم أعداد ليس منهم أصلاً جاءوا أعداد مرتزقة هكذا لذلك الجيش اليهودي ليس كلهم يهود صحيح أنهم يعتنون بتعليمهم العقيدة اليهودية ويدرسونهم التعليم اليهودية ويحاولون أن يعني يكثروا من قراءة المقدسات عليهم لأجل أن حتى لو ما كان أصله يهودي ان خلاص يتهود ويصبح عقيدة يهودية لكن نعلم يقينا أن عددا كبيرا ليسوا من اليهود أصلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقع الملحمة الكبرى بيننا وبين اليهود جاء في حديث رواه طبعا الحديث عند البخاري تقاتلون اليهود فتقتلونهم في حديث في مسلد الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود ومعهم الدجال على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه فقال بعض اهل العلم ما دام أن معهم الدجال معناه أن الذي يقود المسلمين في هذه المعركة هو عيسى بن مريم عليه السلام والأهل العلم لهم في ذلك كلام طويل لكن المقصود أنه ستقع معركة ما بين المسلمين وما بين اليهود لا محالة وسوف ينتصر المسلمون وسوف ينطق الله الحجر والشجر إذا نحن اليوم معنا ثلاثة أحداث من نهاية العالم قتال المسلمين اليهود نطق الحجر ونطق الشجر أيضا آي أبو مروان شيخ حل يهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهوده مع الرسول الله نقض العهود وخونة الآن يا شيخ إحنا نت... يعني بدو العربيين يتقربون لليهود ويعملون معاهد سلام ومعاهد توثيق بينهم وتجاره وكذا فاحنا ليش ما نرى في عهد الرسول لما نقضوا العهود فهم خونة في الأساس نقطع هذا السلام اللي بيننا وبين اليهود ونقاتل ونقاتلهم ونخلص منهم يا شيخ والله ابو مروان كلامك هو عين عين الحقيقه التي يريدها الإسلام أن الله سبحانه وتعالى يقول عن عن اليهود يقول يعني لا يقاتلونكم جميعا اللي في قرى محصنة وراء جدر وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى النصوص الواردة توحي إليك أن اليهود جبنة وسبحان الله إذا تأملت في التاريخ وجدت أنه لم يذكر أن اليهود كانوا يقاتلون هكذا جيش مقابل جيش ويلتحمون النصارى قاتلوا جيش مقابل جيش قاتلوا المسلمين في مؤتة والحروب الصليبية يأتي كده جيوش من النصارى ويقاتلون جيوش من المسلمين لكن لم يذكر أن جيشا يهوديا هكذا يهود يأتون ويواجهون مواجهة أي نعم ولا يا أخي لما, لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم يهود بني قريضة وهم في الداخل عندكم سلاحكم ليش ما خرجتم وقاتلتم قتال رجل واحد عن أنفسكم وعن عن دياركم وعن أموالكم إيه لكن. من الحجر الحين نشوف الجندي يهودي. هم يختبئون خلف حجر وشجر شجر وأيضا يخافون الطفل من. الطفل لما يكون ماسك حجر والجندي اليهودي مع رشاش تلاقي اللي مع رشاش خايف من حجر. أحسنت وهذا الواقع فهم لذلك حتى في بنيانهم للجدران يعني الجدار الفاصل الذي بنوه في عام 2003 طيب ما أنتم عندكم طائرات وعندكم ليش تأتي وتبني جدار هكذا في من طبيعتهم يحب أن يرى جدارا أمامه ليأمن جدار بارليف الجدار الذي. مع الأسف بنيا يعني في بنائه قبل سنتين أو ثلاث في عام تقريبا 2007 وسبعة أو, أو كذا حول غزة وكان بدعم ما بين اليهود وأنصار اليهود لكنه لم يكتمل هذا كله يدلك أن من عقيدتهم ومن فطرتهم أنهم يحب أن يرى دائما جدار أمامه فهم من ناحية الجبن موجود لكن في الحقيقة ابتلي المسلمون ب يعني بولاة وقادة يعني نقول خوانا يا شيخ يعني كلمة خوانا هي تعبير, تعبير جيد لكني ما ودي أقولها لكن ما عندهم الشجاعة والقوة لأجل يعني قتال هؤلاء اليهود يا <تصفيق> شيخ من المعاهدات والاتفاقيات وخاصة المسلمين على طول الخط هم الطرف الخاسر فيها احسنت وهذا الواقع عموما أي معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي شرط أي معاهدة تبرم لا يتوافق عليها الشريعة الأحكام الشرعية هذه باطلة فلما يأتي اليهود ويغتصبون ديارنا ويغتصبون النساء ويدنسون المقدسات ثم نأتي ونقول طيب نعاهدكم يا معشر يهود نحن نعيش بسلام لا والله ما نعيش بسلام إلا نقاتلكم خاصة يا أخي أن أعداد العرب والمسلمين المحيطين باليهود أكثر من أعدادهم يا أخي مصر فيها قرابة المائة مليون ثمانين أو مائة مليون شوف سوريا كم فيها انظر الأردن كم فيها انظر لبنان كم فيها انظر الدول المجاورة التي مثل مثل السعودية مثل العراق مثل هالدول هذه التي هي قريبة ممكن أن تمد بسلاح تمد بقوة يا شيخ لو اجتمعوا والله ولو بسكاكين أنهلك اليهود لكن سبحان الله هذه المعاهدات وهذه الحراسة بل أحيانا تقرأ يعني كنا نقرأ أيام حكم مبارك لمصر أن السلطات المصرية تقبض على أربعة مصريين حاولوا التسلل إلى غزة يعني هو سيجد في غزة عيشا في طعام وشراب وعلاج أحسن من اللي يجده في مصر طبيعي لا نجد يا أخي لكن يا أخي يذهب نصرة لاخوانه ثم يأتي ويقبض عليه إيش جريمتك؟ تذهب إلى غزة طيب أنا ذهب إلى غزة عشان إيش؟ مهرب مخدرات ولا مهرب سلاح؟ ولا أنا رايح يا أخي نصرة الإخوانة فأصبح مع الأسف اليهود أفلحوا في جعل بعض الأنصار لهم ممن يعينونهم ويريحونهم فيما يتعلق بدعم مثل هؤلاء والله سبحانه وتعالى حذر من هذا يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وقال الله سبحانه وتعالى لما حذر من موالاة اليهود قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون لليهود يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة قال الله فعس الله يأتيه بالفتحة وأمر من عنده فيصبح على ما أسر في أنفسهم نادمين وفعلا هذا الواقع تجد أنه يحاول أن يعني يعاهد اليهود ويتقرب إليهم ويعطيهم ما يريدون خشية من غيره ولا يأخذ إلى الغاز المصري الذي يعطى لليهود بأقل الأسعار, الأسعار وثائق وكيلكس بعض الاتفاقيات ومعاهدات وتتعجب كيف تمت قمة الذل والمهانة أي والله صدقت بل حتى هذا الغاز تخيل كان يعطى لليهود بما يعادل 15% من قيمته يعني إذا يعطى لهم مثلا الطن مثلا يشتريه اليهود مثلا بما يعادل ألف فرضا يعني هذا يجيهم 150 ولا 200 ندعم إسرائيل. إسرائيل. أحسن فهو دعم لهم يا أخي وهذا لا يجوز يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعانى على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيسه من رحمة الله هذا اللي يعين علاقة المسلم بشطر كلمة لما ما يقول أقتل يقول أق بس هذا يكتب بين هذا أعان ما قتل فما بالك يا أخي بالذي يمدهم ما يمدهم به. الخط الآخر للأردن بالسعر العالمي نعم وهذه هذه هي المشكلة صدقتها شوف يعطون الأردن اللي هم مسلمين مثلهم بالسعر العالمي بالسعر العالمي سعر مرتفع ويعطون أولئك بخلافه وهذا الذي يجعل هؤلاء اليهود يزدادون تسلطا لما يرون مثل هذه يعني الـ الـ هذا الانبطاح. لهم وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تعامل معهم بحزم من البداية انظر كيف أدب من بعدهم ويعلم كما قال الله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم يعني افعل بهم فعلا يخوف اللي بعدهم لا يجرؤون عليك من بعده إيش حال اليهود متى ستقع هذه المعركة تحديدا ما هو سلاح المسلمين فيها إيش دخل الدجال في الموضوع وإيش علاقة الدجال باليهود هذا مهم نتكلم عنه لكم أذكره ولكم أيضا يا حب الكرام بعد هذا الفاصل القصير بذل الله تعالى. هذا البرنامج برعاية الدجل فلورينا جلد طبيعي وحلال. السلام عليكم نعم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل المسلمون اليهود ما علاقة الدجال باليهود طبعا الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن يتبع الدجال من يهود أصبهان أصبهان منطقة في إيران فيها إيران بالمناسبة فيها يهود كثير قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة يعني عليهم اللباس الذي يلبسه المتمسكون بالدين من اليهود مشايخهم والمتدينون منهم عليهم الطيالسة فهم يتبعون الدجال و هل ستقع هل سيشارك الدجال اليهود في القتال أم أنه لن يشارك ماذا اختلفت في الأحاديث لكن المقصود أن هذه المعركة سوف تقع ما بين المسلمين و بين اليهود ها يا أبو فيصل بون الأهد آه. بالنسبة للاتفاقيات مع تبدل الرؤساء وش الموقف الشرعي منها حسنت لما مثلا مبارك رسول مبارك يعمل معاهد، بعدين يتبدل. نعم اذا كانت هذه المعاهدات مبنية على يعني أن الشريعة تبيحها، الشريعة تبيحها، ما فيها مخالفة شرعية، فهذا ليس فيه باس. أما إذا كانت المعاهدة لم تنبني على مصلحة للمسلمين، ما في مصلحة مصر منها، لو في مصلحة المصر وداخل أموال، قلنا الرجل كان يبحث عن مصلحة مصر، هو قاعد يبحث عن مصلحة نفسه، المليارات هذه من وين جمعها؟ فهذه إذا كانت أولى ليس فيها مصلحة المسلمين، إنما هي مصلحة تامة لهؤلاء اليهود والأمر الثاني أيضا مخالفه للشريعة فلا يجوز إعانة عدوك يا أخي أهل العلم يقولون إنه لا يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة لما يقع معارك بين المسلمين أنفسهم ما يجوز تبيع السلاح أغلق الباب فما بالك بالذي يبيع السلاح على عدوك يعني يمنع دخول السلاح إلى غزة ويأتي لليهود ويمدهم بالسلاح يقول طائراتكم أنا اللي يعطيكم الوقود لها مصانعكم إذا احتاجت غاز أنا اللي يعطيكم الوقود لها هذا يا أخي كارثة الحقيقة فلا ياتي إنسان ويبدأ يتفلسف ويقول لا عندنا معاهدات معهم يا أخي بئس المعاهدات التي تقتل بها إخوانك هذا لا يصح أبدا فتح مع بالرفح وخوانا في غزة بعد سقوط النظام المصري وكذا أحسنت الآن, الآن بالله الحمد تحسن وضعهم وبعدين سبحان الله يا أخي يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعد بنصرة هذا الدين والله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور بعد لاحظ جمع ما بين الخيانة والكفر ثم قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين يخرجوا من ديانه بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ويقول عز وجل ينصرن الله من ينصره فالآيات في, في نصرة الله تعالى المسلمين آيات كثيرة لكن الكلام هل نحن الآن لو وقعت المعركة هل المسلمون اليوم في من, من ناحية نفسية ومن ناحية يعني قتالية هل نحن عندنا القدرة على دخول هذا القتال؟ والجاهزية لذلك شبابنا مثلا الآن هل عندهم لو نودي بهم مثلا قيل يلا يا شباب جهاد ضد اليهود واخراجهم من فلسطين موضوع التقنية يا شيخ والتكنولوجيا ولا, ولا الحروب ل... يمكن لو كان في يعني في عهد غير العهد التكنولوجيا هذا ممكن يكون يمكن على خيول على سي... مع سيوف ممكن نقول الوضع هذا الآن ممكن أن نقاتل نعم هذا يعني وهم ما زالوا داخل دولتهم طبعا الأحاديث اللي جاءت جاء بعض الأحاديث وسياتي معنا من علامات الساعة عوده الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعض الأحداث قال عليه الصلاة والسلام فيعلقون سيوفهم بشجر الزيتون ما قال يعلقون أسلحتهم يعلقون سيوفهم ثم قال وإني لا أعرف أسماءهم لما ذكر حرب الدجال قال إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم ما قال وألوان مراكبهم قال وألوان خيولهم وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام فينظر في سهمه فلا يرى شيئا ف يعني ما يقال الآن من يعني ربما عدم الاعتماد على النفط عدم الاعتماد على الغاز ربما يكون سبحان الله يعني يقع أحيانا أشياء في العالم مثل بركان آيسلند هذا اللي وقع وعطل الطيران في أوروبا أكثر من ثلاثة أسابيع وكانت شركات الطيران في أوروبا تخسر يوميا أكثر من خمسين مليون دولار من جراء تعطل رحلاتها عندهم طائرات الأجرة الطائرة تمشي سواء شارينها بالتقسيط أو أجرة شلل فعلا شلل بل بعض الطلابنا المبتعثين ما استطاع أنه ينتقل وجعلوا يتنقلون بال بال ركب أبو بضائع ولا ايه فأحيانا يا أخي سبحان الله نحن نقول الآن يا أخي في سلاح نووي فيه ما بين لمحة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال ترى أحيانا يقع أشياء في لمحة عين ما تدري يعني نجهز الخيوني يا شيخ من الآن و... جهز الخيوني بزيد سعرها ايه لكن أنا أعني أنه لما ننظر في قوتنا وفي قوتهم ينبغي أن نعلم أنه كما قال يعني وما من يدن الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيوبلى باظلم يعني الله سبحانه وتعالى إذا إذا اراد شيئا هيا له اسبابه فقد يقع يا اخي ما يقع يعني شوف اليابان الزلزال الذي وقع عليه وسيأتي معنا كثره الزلازل من علامات الساعه الذي وقع عليها قبل فتره من أكثر تقنيه وتطور من اليابانيين هذا لو تسأله كم طير يطير فوقكم في السماء ربما يخبرك ويقول لك انا عندنا ذبذبات او ما ادري ايش ومع ذلك بالقياس والدقة ومع ذلك شوفها الزلزال الذي حصل عندهم و وما حصل الان من المفاعلات النوويه اللي, اللي مشاكل في العالم بسببها وهم يحاولون أن يخففوا الوضع حتى يحفظوا سمعتهم ويحفظوا صادراتهم ايضا ما, ما الناس يتراجعون عنها المقصود انه قد ياتي اشياء احيانا سبحان الله في لمحه عين انا وانت لا ندري عنها لكن الله سبحانه وتعالى يدري عنه هو الذي يقدر ذلك فوقوع هذه المعركه بين المسلمين وبين اليهود نحن متيقنون انها ستقع قال بعض العلم انها تقع على نهر بالاردن كما جاء في حديث عند الامام احمد قال عليه الصلاه والسلام انتم شرقيه وهم غربيه وان كان حديث بعض العلم ضعفه ويصح حديث وجود الدجال في هذه المعركه نهر الاردن قيل هو النهر ما هو معروف اسمه نهر الاردن اليوم لكنه جف وقيل انه نهر الأردن المقصود به البحر الميت البحر الميت طول تقريباً سبعين كيلو لكنه عرضه ظن تقريبا تقريباً أو عشرين ويقال أنه يجف الآن وأنه في عام ٢٠٢٣ سوف يجف تماماً هذا حسب كلام بعض المحللين الذين يتعلق كلامهم بالمياه والفلك والتربة وغير ذلك فنحن لا نستطيع أن نجزم حقيقة أين ستقع بالضبط لكنها ستقع في منطقة الشام هذه المعركة وسوف ينتصر المسلمون عليهم إعدادنا نحن لانفسنا ينبغي أن يكون تاما إعداد المسلمين لأنفسهم اليهود يترقبون ذلك ويعلمون أن هذه المعركة سوف تقع هاي أبو ما. كان هل اليهود إنه عندهم فكرة الموضوع أنه سيتم في معركة فعلا بالخيول بالنور الأسلحة النووية وكذا؟ مصدقين الآن هم طبعا مصدقين وعندهم في عقيدتهم أن هذه الحرب سوف تقع لكن متى ستقع هذه الحرب إلى الآن هذا غير معلوم وهم أيضا لك موقنون أنها ستقع بالمناسبة قرأت مرة تقرير كتبه أحد السياسيين يقول إنه حضر مرة من المرات في أحد المؤتمرات وكان أحد رؤساء اليهود حاضرا نسيت الآن اسمه يقول فقال له ذلك يقول السياسي هذا فقلت لليهودي إننا سوف نقاتلكم يا يهود ونطلعكم والشجر والحجر ينطق يقول فقال لي ذلك الرئيس قال صدقت لكن ليس أنتم بل جيل سيأتي من بعدكم لما يكون عدد المصلين يقول هذا كلامه لما يكون عدد المصلين في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة المغرب تهزمونا <تصفيق> والله قرأته بعيني في تقرير نشره يقول تعجبت لما قام يقول لي صلاة مغرب وصلاة فجر فاذا هم فعلا يحاولون أن يشغل المسلمون بغير ذلك تصدق ذهبت مرة إلى منطقة في قريبة من الأردن هي في الحقيقة منطقة منطقة حقل منطقة حقله في شمال المملكة العربية السعودية أقصى الشمال على الجهة اليمنى من البحر الأحمر قرن الاستشعار هذا اللي فوق أحسن ترى إيلات اليهودية وترى العقبة الأردنية وانت نعم. في سعودية وتشوف طابة المصرية نعم. لدرجة الجوال عندي كان يلقط شبكة الأردن يلقط شبكة مصر من القرب يحدثني الشباب هناك يقولون يا شيخ نحن بالإريال العادي نستطيع أن نلتقط البث التلفزيون اليهودي فيقولون لي يقولون يا شيخ العجيب أنه قبل صلاة الجمعة بساعتين يبدأ بث افلام أفلام خليعة الله. باللغة العربية الله. وتستمر حتى بعد صلاة الجمعة بساعة لمدة ثلاث ساعة يعني اشغال يا شيخ اشغالهم عن الصلاة يقول يا شيخ والله هذه يحدثني الاخوة هناك يقولوا والله يا شيخ أننا نحن في حقل يستطيع الشباب لما يوجهون الاريا فوق بشكل معين يستطيعوا أن يستقبلوا ذلك اللي هو جهاز الاستقبال هذا قبل الدش قبل ما تأتي دشوش هذه فما بالك الآن بوجود الدش فالمقصود أنهم يحاولون أن يشغلوهم فما بالك بإشغالهم المسلمين سواء شباب مصر ولا شباب سوريا ولا شباب الأردن الشباب اللي يعني هم أقرب منهم لكن يعني نصر الله تعالى قادم بإذن الله تعالى أصر الله أن ينصر دينه وأن يعز شريعته أشكركم يا شباب أنتم أيضاً أشكر لكم إنصاتكم وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع نهاية العالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما أنا جالس في المكتب عندي وكل يوم لي نفس الطالب السلام عليكم يا شيخ ويطلع هذا قد أستثقلها أنا يعني وتجده يقول والله يا شيخ أخي منذ أن توفي أبي منذ عشرين سنة ما سلم عليه أنا أتقل عليهم كل يوم داخل عندكم أبغى قهوة وأبغى شاي وأبغى كذا لا يعني يبلوها ببلالي هذا صغير طقه الصغير أحيانا تبقى بيني وبينه بيني وبين أخي شيء لمدة سنة وسنتين والصغار خمس دقائق وتراضوا وبدوا يلعبون مع بعض